المن يقرا تقرا قال مكبر الصوت قال المصنف رحمه الله تعالى والدعاء بالويل والثبور ولا يقعد متبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ فصل ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السبع ولا بأس بالضرح واللحد أو لا ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ويدخل أو ويدخل يدخل ويدخل, ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ولا يرفع القبر زيادة على, زيادة على شبر حسبك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والدعاء بالويل والثبور أي ويحرم الدعاء عند موت الميت أو نزول المصيبة بالويل والثبور والويل كويح هي كويح وهي كلمة عذاب يقال ويله وويلك وويلي وفي الندبة يقال ويلاه لهذا يقول الاعشى ويلي عليك وويلي منك يا رجل وأما قوله والثبور بمعنى الهلاك أي يحرم عليه أن يدعو بالهلاك وبالعذاب وجاء في سنن أبي داود عن بعض المبايعات وحسنوا العلامة الألباني قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الا نعصه وأن نخمش وجها ولا نشق جيبا ولا ندعو بالويل حسنه العلامة الألباني الأمر الثاني حديث أم سلمة في صحيح مسلم لما مات أبو سلمة صاح ناس من أهله فقال عليه الصلاة والسلام لا تقول هكذا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون فإذا دعا بالويل والثبور فإن الملائكة تؤمن على ذلك بل يجب على الإنسان أن يصبر وأن يسترجع إن لله وإن إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم قال ولا يقعد المتبع لها حتى توضع ألا يقعد المتبع للجنازة الذي تبعها حتى توضع أول اختلفوا ما معنى حتى توضع فذهب جمهور الآئمة إلى أن المراد بالوضع أي توضع من على الاكتاف على الأرض حتى يصلى عليها إذا كان خرجت من المسجد من البيت أو إذا نقلوها من المصلى حتى توضع عند القبر وذهب الحنفية إلى أن المراد حتى توضع في اللحد والراجح هو الاول كما سياتي في ذكر الأدل في مسألة الجلوس وعدم الجلوس واختلفوا في حكم الجلوس إذا تبع الإنسان الجنازة قبل أن توضع هل يشرع أو لا يشرع فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجلوس محرم الجلوس محرم ويجب عليه أن يستتم قائما واستدلوا بما رواه النسائي باسناد حسن عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قالوا ما شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهد جنازه ان يجلس قط قالوا فهذا فيه دلاله على الوجوب وانه لا يجوز الجلوس وذهب جماعه من اهل العلم إلى أن هذا الأمر منسوخ، وهو الأمر بالقيام حتى توضع الجنازة، الأمر منسوخ، واستدل وهذا قال به أكثر العلماء على أن الأمر منسوخ، واستدل بحديث علي المخرج في صحيح الإمام مسلم أنه كان في جنازة ورأى اناسا قياما. فقال قعدوا فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا وفي رواية هي في مسلم كذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فقالوا هذا يدل على النسخ وذهب جماعة من المحققين إلى أن القيام مستحب ولا يصل إلى حد الوجوه وهذا قول أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم وهذا هو الراجح واستدل من قال بهذا القول بمجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع قال هذا يدل على النهي وحديث علي يدل على الاستحباء أصحاب القول الثاني قالوا حديث علي يدل على النسخ وكما هو معلوم أنه لا يصار إلى النسخ حتى يعني إلا بتوفر شرطين الشرط الأول عدم إمكان الجمع الشرط الثاني أن يعلم المتقدم من المتأخر والجمع هنا ممكن الجمع هنا ممكن وهو أن يقال أن الأمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب وأما القول بالوجوب وقول بالوجوب واستدل بحديث أبي سعيد وأبي هريرة فقول ضعيف لأن حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة إنما هو فعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب فالصحيح في هذا أن الجلوس جائز والقيام مستحب هذا هو ما نصره الإمام أحمد وإسحاق بن رهوي وقال به جماعة من المحققين ثم قال والقيام لها منسوخ القيام للجنازة إذا مرت على القاعد منسوخ وهذه مسألة خلافية كذلك مختلف فيها بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القيام مطلقا إذا مرت الجنازة يجب عليه أن يقوم واستدل من قال بهذا القول بحديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا ثم قلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع وكذلك استدل بحديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف كان في بالقادسية فمر بجنازة فقاما فقيل لهما إنها جنازة من أهل الأرض يعملون من أهل الذمة فقالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقيل لها إنها جنازة يهودي قال اليست نفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث استدل بها من قال يوجوب القيام بوجوب القيام وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بحديث علي قام فقمنا ثم قعد فقعدنا وفي الرواية الأخرى قام وقعد قالوا هذا يدل على أن القيام للجنازة منسوخ والصحيح أنه ليس بمنسوخ والقيام لها مستحب وليس بواجب إذ حديث علي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وهذا هو الراجح في هذه المسألة إذ لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم امكان الجمع ومعرفة المتقدم المتأخر وهذا ما نصره الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد وكذلك نصره الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى وغيرهما من أهل العلم ثم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع وجوب الدفن أجمع عليه العلماء نقل النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع اجماع العلماء على وجوب دفن الميت ويدل عليه عدة أحاديث ولو كان الميت مشركا أما دفن المسلمين هذا أكثر من أن يذكر شهداء أحد شهداء بدر من مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالمرأة التي كانت تقم المسجد عثمان بن مضعون حمزة بن عبد المطلب مصعب بن عمير وهكذا والد جابر بن عبد الله ممن ذكروا في الأحاديث وأما دفن المشرك ففيه حديثان الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب عند ابن سعد وغيره أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك وفي بعض الروايات إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فذهبت فواريته واريته بمعنى دفنته ثم أتيته ثم قال له إذا فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فذهبت فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعاء ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا يغتسل والغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب والدليل الثاني قتل المشركين في غزوة بدر جروا إلى قليب بدر وألقوا فيه وأمي بن خلف ألقي عليه التراب والحجار حتى أوريا فقال العلماء فيه وجوب دفن الميت ولذلك أسباب منها عدم هتك حرمة الميت والأمر الثاني ألا يتأذى أهله وأقاربه والأمر الثالث ألا يتأذى الناس برائحته وبرؤية منظره لهذا وجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع هنا قال في حفرة تمنعه من السباع الحفرة تكون عميقة لأمرين الأمر الأول تمنعه من السباع بمعنى أن السباع لا تنبشه ولا تصل إليه الأمر الثاني حتى لا تخرج الرائحة فتؤذي الناس خاصة إذا كانت المقابر في القرى وبين البيوت فإن ذلك مما يؤذي الناس ويدل على ذلك أن رجلا من الأنصار قال كنت مع أبي والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على حفيرة القبر في جنازة رجل فكان يقول أو يشير بيده أوسع منها هنا أوسع منها هنا لرب عذق مذلل في الجنة والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز وكذلك يدل عليه حديث هشام بن عامر في غزوه أحد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول احفروا وأوسعوا وأعمقوا واحسنوا فهذا فيه استحباب أن يعمق القبر واختلف العلماء في قدر التعميق فقال الشافعي قامه وقال عمر بن عبد العزيز إلى سرته وأقله كما يقول الشوكان أن يواري جسده أقله أن يواري جسده لكن مسألة إلى السرة أو إلى القامة هذا يختلف باختلاف الأماكن وجود السباع من عدمها وخروج الرائحة من عدمها وقدرة الناس على ذلك لأن بعض الأماكن جبلية رأينا قبر يحفر وذكرنا كذلك في قبر يحفر مكث في حفره من أول النهار إلى آخره وهم يحفرون القبر لانه في مكان جبل عادت اهل اليمن كثير من اهل اليمن يحفرون في الجبال لأن السباع كثيرة وكذلك لأن الأرض قليلة فيحتاجون أن يحفروا في أماكن لا يحتاجون إليها في الزراعة أو في البناء أو نحو ذلك فاذا هذا يختلف باختلاف الأماكن ويختلف باختلاف الحاجة إلى ذلك والأولى هو الإعماق أن يعمق القبر يعمقه القبر وأن يوسع القبر كما قال عليه الصلاة والسلام احفروا وأعمقوا وأحسنوا ووسعوا لهذا كان يشير وسع منها هنا إلى رأسه وسع منها هنا إلى عندي رجليه فيقول هنا في حفرة تمنعه من السباع قال ولا بأس بالضرح واللحد أولى الضرح بمعنى الشق واللحد مأخوذة من الميل وهي الحفرة التي تكون في جانب القبر من جهة القبلة ولا بأس لو كانت في الجهة الخلفية إذا تعدر أن يكون في جهة القبلة هذا هو اللحد يحفر القبر اولا هكذا بهذه الصفة حفرة في الأرض ثم يدخل في جهة القبلة بحفرة أخرى هذا هو اللح يكون في جهة القبلة ثم يوضع فيها الميت ثم يوضع عليها اللبن ثم على ذلك يهال التراب إلى أن يرتفع مقدار الشبر كما سياتي وإذا تعذر أن يكون في جهة القبلة لا بأس أن يكون في جهة المقابلة لها والشق وهو الذي عبر عليه بالضرح هنا هو أن تحفر حفرة في الأرض ثم تحفر في هذه الحفرة في وسطها حفرة أخرى ثم تبنى باللبن لاجل الا يعني يسقط التراب كما سياتي معنا التفصيل في مسه اللحد والشق ايهما افضل ثم يوضع فيها ويوضع فوقها اللبن ثم بعد ذلك يهال التراب هنا يقول رحمه الله تعالى ولا باس بالضرح ولا اللحد واللحد اولى اجمع العلماء على ان اللحد والضرح جائزان نقل الإجماع النووي وبنقدامة وغيرهم من أهل العلم هذا جائز وذاك جائز وإنما اختلفوا في الأفضل اختلفوا في الأفضل فذهب جماعة من الأئمة إلى أن اللحد أفضل من الضرح أو من الشق وهذا قول أحمد وإسحاق ومروي عن أنس بن مالك ومروي عن جماعة من السلف بل نسب إلى نسبه ابن هبيره الى جميع الائمه نسبه الى جميع الائمه انما الامام مالك وغيره من اهل العلم واستدل عليه بحديث انس بن مالك كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام رجلان احدهما يلحد والآخر يضرح فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نرسل اليهما فأيهما جاء اولا حفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا اليهما فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسن حسنوا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز والدليل الثاني ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قال إذا أنا مت فالحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث ابن عباس عند أصحاب السنن قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا اللحد لنا والشق لغيرنا الحديث فيه ضعف لكن يتقوى بحديث جرير بن عبد الله ويكون حسنا لغيره وهكذا قال العلمة الألباني رحمه الله تعالى فهذه الاحاديث دالة على ان اللحد افضل من الشق او الضرح الا ان بعض اهل العلم يفصل ويقول اذا كانت الارض صلبه فاللحد اولى اللحد اولى واذا كانت الارض رمليه فانه اذا لحد سقط فانه اذا لحد انهال ففي مثل هذا يحفر القبر ثم تحفر فيه في وسطه حفرة أخرى وتبنى باللبن ثم ذلك يضع فيها الميت ثم يضع اللبن فوقها ثم يهال التراب على الحفرة التي حفرت اولا هذا يقوله كثير من أهل العلم كالإمام بن المنذر رحمه الله تعالى والنووي والإمام الشافع رحمه الله تعالى يرى أن الشقة اولى مطلقة والصحيح هو أن اللحده أولى من الشق، وهذه في الحق في هذا البلد سنة مهجورة، وللأسف أنهم هجروا الشق وهجروا اللحد، لأن الذي يصنع ليس بشق، يحفرون حفرة وضعون فيها الميت ويضعون فوقه أخشاب أو لبن، ثم ذلك يملون التراب من فوق. الشق الذي ذكره أهل العلم هو حفرة اولا ثم حفرة في وسط القبر في وسطه هذا هو الشق ثم يوضع فيها ثم يوضع اللبن فوق تلك الحفرة الصغيرة التي فيها الميت ثم يهال التراب في الحفرة الكبيرة وأما اللحد كما سبق هو أن يكون في الجهة المقابلة أو في جهة القبلة ان تيسر وإلا في الجهة المقابلة لها هذا هو اللحد يحفر لهم حتى يعني تدخل الحفرة في جهة القبلة بمقدار دراع أو أقل بقليل على حسب يعني الميت ثم يوضع فيها ثم يؤخذ اللبن من طوب أو نحوه ثم يوضع منصوبا كما في حديث سعد منصوبا ثم بعد ذلك يهال التراب وهذه الطريقة يمشي بها أهل اليمن وكذلك أهل الحجاز ونجد وغيرهم والحمد لله هنا متيسر اللحد متيسر لان الارض قويه لا يخاف انه يسقط التراب وينهال على الميت وهنا مساله وهي هل يجوز عند ادخال الميت ان يغطى بحيث انه لا يرى الميت عند ادخاله اما اذا كان الميت امراه وقد نقل الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى اجماع العلماء على استحبابه تغطية الـ الـ يعني تغطية القبر عند إدخال الميت حتى لا ترى هذا نقل فيه الاجماع أما إذا كان رجلا فالذي عليه الجمهور أنه لا يستحب بل ينهى عن ذلك وخالف في ذلك الإمام الشافعي والصحيح هو الاول لحديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن رجلا أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه عبد الله بن يزيد ثم لما أريد أدخاله في قبري أدخله من جهة رجليه ثم قال هذه السنة فجعل أناس يغطون فنزع عبد الله بن يزيد الغطاء ثم قال إنما هو رجل كأنه يقول هو رجل لا يغطى وإنما التغطية تكون في حق النساء وهذا كذلك ما رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط قال ويوضع على طيب قال ويدخل الميت من مؤخر القبر يدخل الميت من مؤخر القبر وهذا مختلف فيه بين أهل العلم حديث عبد الله بن يزيد يدل على أنه يدخل المؤخر القبر وقال هو من السنة وكذلك ورد في حديث ابن عمر وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل من قبل رأسه وهذا قول أبي حنيفة واستدل بحديث انس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن أدخل من قبل رأسه إلا أن الحديث لا يثبت مخرج في كتاب الام الشافعي وهو حديث ضعيف فيه شيخ الشافعي مبهم لا يعرف من هو ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يدخل من أي جهة من عند رجليه أو من عند رأسه أو من الوسط وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدخل من أي جهة كان فيها سهولة لمن يدله في قبره والصحيح هو الاول إلا إذا تعذر فمن أي جهة كان